وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ صَفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ لأي يوم أجنت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وين يومئذ للمكذبين ألم نحلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين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 وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إن طرقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طرقوا إلى ظلذي ثلاث شعب لا ظل ليوم ولا يغني من الرهب إنها تغني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين يطقون ولا يؤذن لهم سيعتذرون وإلوي يوم للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون وإلوي يوم إذل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 كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا أقيل لهم اركعنا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون